لذين انعمت عليهما غير المغضوب عليهم وَاَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إلا قليلا منكم اخذنا ميثاقهم لا تسفئون دماءكم ولا تخرجون يظهرون عليهم بالإتم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتكم العذاب وما الله بغافل عن ما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآفرة فلا يخفف عنهم فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم وقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البيلات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا ظلف بل لعنهم الله بكفره فقليلا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 ونزل الله بغيا أن ننزل الله من على من يشاء من الباد فباءوا بغطب على غطب وللنزل ثم اتخذتوا العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم فَتَمَنَّى الْمَنُونُ فَتَمَنَّى لَوْ لَوْ تَكُونُ صَادِقِين وَلَنْ يَدْمَنَ النَّوْهُ الذين أشرتوا وقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَكُلَّمَا عَاهَلُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ Not a body